وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فَهُم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم مَا يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم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 قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون